الذين آتيناهم الكتاب عندك أوكا سنأويت متورات انجيل ذايني وإيمان بخدئيني بوار إش بغنبري صلى الله عليه وسلم عمل بويتشتي كرين أو تشتي خدئ أمريوان بكري وكيشة وكي, وكي دفتونه بغنبري صلى الله عليه وسلم أبتوصى في كتاب الخين يتلونه حق تلاوتي برسطيل ديف قرآنك أنت الشي بيجي لا وتخينا او تشتي حلال كري حلالتك او تشتي حرام كري حرامتك فتواخد تعالى إلى يخار وسطخينا تحريفناك أولئك يؤمنون به او توسى او تقفص بثالك هاي افاقون او الدرستي بوريه بكتابة اينا ايماني بكتابة اينا بويشك لدرست ومن يكفر به هر کس یکی کوفری کتابه بگه او تشدت کتابه دهاتش فرد خودی فاولائک هم الخاسرون ا بیت هاون اود خسارت خسارت بنش رحمه خدای تعالی رحمه خدای تعالی نوی چی نا رحمه بو یعز